يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاطرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى